50 On es la parada اين موقف الباص الحافله اين موقف الباص كينوتوبوس <تصفيق> باو سنتر دي لا باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي باص الذي يذهب الى وسط المدينه كينا <تصفيق> خط الذي ينبغي ان اخذه أي خط الذي يجب أن أأخذه؟ أريد كمبيه دوطوبوس؟ هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ أريد كمبيه؟ أين ينبغي أن أبدل الباص؟ أين يجب أن أبدل الباص؟ بكم تذكرة السفر؟ بكم تذكرة السفر؟ quantas paradas كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ كم عدد المحطات التوقف حتى وسط المدينة؟ eu <تصفيق> de ينبغي أن تنزل هنا. يجب ان تنزل هنا. او ذا بشار ان تنزل من الخلف. يجب ان تنزل من الخلف. الـ بروكسيم مترو المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. El pròxim tramvia arriba d'aquí 10 minuts. El tram el-tà-li 10 d'aqaiq. El tram el-tà-li 10 d'aqaiq. El pròxim autobús arriba d'aquí 15 minuts. El bàs el-tà-li 15 d'aqaiqa. El bàs el S'y asil xilal xam Quan passa el darrer tren? Matà yusafir àkhira metru? Quan passa el darrer tramvia? Matà yusafir àkhira tram? Matà yusafir àkhir tram? Quan passa el darrer autobús? متى يسافر آخر باص؟ كتب اللات هل معك تذكرة سفر؟ هل معك تذكرة سفر؟ بلات؟ <تبالليات> لا، لا يوجد معي تذكرة سفر؟ لا، ما معي؟ i llavors vostè ha de pagar una multa. I ven Aleica en ett fa Aleika en te fa